لا خاذا صاحبتا ولا ولدا وان انه كان يقول سفيهنا على الله شططا وان ظننا لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وإنه كَانَ رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا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 حرسا شديدا وشربا وإنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع لا ليجد له شهابا وصدا وَإِنَّ لَنَا لَدَيْنَا أَشْرٌ نُرِيدُ بِمَن فِي الْأَرْضِ أَمَرَّادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ مُرْشِدًا وَإِنَّ مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَانِكَ إِنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا وَإِنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا وَإِنَّ لَمَّا سَمِعَ الْهُدَى آمَنَ بِهِ ثَمَّنِيَ يَوْمًا بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا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 وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدق لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه نسلب وعذاب صعد وان ان المسجد لله فلا تدعوا مع الله احدا وانه لم قام عبد الله يدعو كادوا يكونون عليه لبدا قال إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إن <تصفيق> كُبِرَ وَلَا رَشَدَ قُلْ إِنِّي لَا يُجِيرُنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَا نَجِيدُ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدَا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 فَإِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَتَيَعْلَمُونَ مَنْ ضَعُفَ نَصْرًا وَأَقَلَّ عَدَدًا قُلِ انظُرِ أَقَرِيبٌ مَّا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبٌّ بِأَمَدٍ عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُبْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدٌ إِلَّا مَن تَضَلَّ مِرْسُولٌ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا لِيَعْلَمَ أَن قَذَفَ لَهُ رِسَالَاتِ رَبِّهِ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِ وَأ وَكُلَّ شَيْءٍ عَدَدَا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نصفه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 المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذرين أُولَئِكَ نَعْمَتُ وَمَهِلُهُمْ قَلِيلًا إِنَّ لَدَيْنَا أَنكَانَهُمْ وَجَحِيمًا وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا نَلِيمًا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 أَسِيرَ عَوْنُ الرَّسُولِ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِلَى فَكَيْفَ تَكُونُ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبَانًا السَّمَاءُ مَنْسُوطٌ كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربه ك يَعمُ أننَّكَ تَقُمُ أَدَنَ مِن سُلُ سَعِ الَّلِ وَنِِّهِ وَسُلُ فيِيهِ وَطَائِفَتُم مِنَ الَّينَذَك وَلَُّ يُقَِّرُ علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يَبُون فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَاتِلُوا مَا فَإِذَا آمَنَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِبُوا اللَّهَ قُرْبًا حَسَنًا وما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 <سؤال> <بل الحمد سؤال> بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها المدثر <سؤال> قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر وارتد زف ج و لا تَصْبِرُ وَلِي رَبِّكَ تَصْبِرْ فَإِذَا نُطِرَ فَنَقُورْ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيُّو لَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا وَجَعَلْتُ لَهُ مَا لَمْ يَمْدُدَا وَبَنِينَ شُهُودًا وَمَا هَدَّتُّ لَهُ تَمْهِيدًا ثُمَّ يطمع كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لَآيَاتِنَا عَنِيدًا سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ فَقُتِلَ كَيْفَ قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يوثر إن هذا إلا قول البشر سأفليه سقر وما أدرك ما تقر لا تبقي ولا تذر لواحة لو للبشر عليها تسعة عشر وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون ولا يرتاب الذين الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كَذٰلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْبَشَرِ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 في جنات يتساءلون عن مَا ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نكن طعم المس إِنْ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِبِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى أَتَانَا فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة ثرت من قسورة بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ يُؤْتَى صُحُفًا مُنَشَّرَةً كَلَّا بَل لَّا يَخَافُونَ لَا كَلَّا إِنَّ هُوَ تَذْكِرًا فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَ وَمَا تَذْكُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ هُوَ أَهْلُ التَّقْوَى وأهل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 يُبْلِسُ الْإِنْسَانُ أَلَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ بَلَى قَادِرِينَ عَلَى أَن نُسَوِّيَ بَنَانَهُ أَنَّى يَأْتِي يَوْمُ الْقِيَامَةِ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ كلا لا وذر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على إذ صغيرة ولا والقامعيرة لا تحرث به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرانه فإذا قرأناه فت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 وَكِيهِ لَ مَراقُ وَظَننَّ أَن النَّهُفِراقُ وَتَفَّاتِس آاقُ بِ الساقُ إِلَ رَِّكَ يَمَائِ بِِمَسَاقُ فَلَا فرَد ثق ولا اصل ولا كذب وتلى ثم ذهب الى اهله يتمط او لك فاولا ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدا ألم يكن طفة من من ثُمَّ كَنَ عَ قَتَم فَخَلَ قَافَ سَوَ فَجَعَلَ مِنْ أُزَّو جَذَّكَ رَوَلُ فَ أَلَي سَذَكَ بِقادِرِ عَ أَي يُحْشَمَتَ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 تَب إَّا شَكِرَ وَإِمَّ كَفُور إِا أَتَّدنَ لِكافِرينَ سَلِلَ وَأَوْل لَ إِنَّ لَذَرَارَى يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا عَيْنَي يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مثكينا ويتيما وأثيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من رب بِنَا يَوْمَئِذٍ عَبُوسٌ قَمْطَرِيرَا فَوَقَعَ هُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَاهُمْ نَضْرَةً وَجَزَاهُم بِمَا عَصَوا جَنَّتَهُ وَحَرِيرًا مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى لَهَاءِ كُلَّ يَا رَائِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا وَثَانِيَةٌ عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِنْ فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قير قَوريرًا مِن فِي غببَّةٍ قَدَرُهَاتَ قُديرَ وَيُسقَوونَ فيِيهَاكَ سَنِن كَانَ مِزاجُُهَا جَبِيلَ عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم وزان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وَإِذَا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عليهم ثياب سندس خضر وإذ تبرقوا وحلوا أساور من باتوا وسقوا ربهم شرابا طهورا ان هذا كان لكم جزاءا او كانت عيكم مشكورا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما منه أو وانكر اسم ربك بك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إنها وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا دِيلا إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا وَمَا تشاء لِيْمَن حَكِيْمَا يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا نِّيرَمَا بِسْمِ الله الرحيم والموسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا ونذرا انما ما توعدون لا واقع فاذا النجوم طمست واذا السماء فرجت واذا الجبال نسفت واذا الرسل اقيت لأي يوم نجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل أَلَمْ نُهْلِكْ لِقَوْمٍ وَلِيْنَ ثُمَّ نُتْبِعُهُمْ لَاخِرِينَ كَذَلِكَ كُنَّا نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ إِلَى قَدَرٍ مَعْلُومٍ فَقَدْ دار النافع ما القادر ويل يومئذ للمكذبين ادمنت على الارض كيفات احيا او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 انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني لهب انه ترمي بشرر كالقصر كانه جبال صفر ويل يوم للمكذبين هذا وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ جَمَعْنَاكُمْ وَلَهُ وَلِيٌّ فَإِن كَانَ لَكُمْ كَرِيدٌ فَكِيدُون وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلَالٍ وَعُيُونٍ وَفَوَاكِهَا مِمَّا يَشْتَهُونَ ۚ۞ۚ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّ ويل يومئذ للمكذبين قلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ